شاف سلطان اول قال كلمة عظيمة قال الله خلق كل شيء خلق كل شيء من اجلك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لنا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله ثم استوى الى السماء فتواهن تبع سماوات وهو بكل شيء عليم لكن للأسف أن هذه الأرض اللي نمشي عليها وهذه السماء التي نستظل بظلها وهذه الحياة اللي أعطانا الله إياها وهذه النعم إلا ما رحم ربي أصبحت تستخدم ضد الله وأصبحت تستخدم في معصية الله أصبح شبابنا بعيونهم ما يشوفون إلا الأفلام والمسلسلات وأصبحوا بأذانهم لا يسمعون إلا الأغاني والملهيات وأصبحوا بألسنتهم لا يتكلمون إلا بالفواحش والمنكرات وأصبحنا نبارز الله بأيدينا وأرجنا وجوالاتنا أسألك سؤال وأسألك سؤال وأسأل الآلاف اللي قدامي دليل بسيط بس جوالك هذا اللي في يدك جوالك هذا اللي اعطاك اياها الله عز وجل في شريحة وفي اتصالات وفي رقم سري ما حد يدري انت مخزن رقم من ما حد يدري ايش الروابط ايش الصور ايش المقابع ايش اللي جوهت هذا الجوال الا الله اسالك بالله سؤال جوالك يخدم الاسلام ام يهدم الاسلام سؤال جوالك يخدم الاسلام ام يهدم الاسلام ان كنت ممن ينشر فيه الخير إن كنت من, من ينشر به القرآن والاسلام إن كنت من ينشر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بهذا الجوال تخدم الاسلام وإن كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله فأنت تهدم الاسلام وأنت تحارب القرآن لأن الأغاني ضديش الأغاني ضديش ضد القرآن ترسل الأغاني بدل ما ترسل قرآن ترسل صور. بدل ما تنشر اسلامك وتنشر الخير والسنة الناسلم تحارب الاسلام بالجوان هذا جليل من ادلة اقسم بالله العظيم بعض الشباب يقول لك الحمد لله انا والله اصلي وانا وانا وانا بس عندي مشكلة واحدة وهي مشكلة بسيطة هي مشكلة الاغاني مشكلة الاغاني هذه هذه مشكلة بسيطة كم من شاب يتمنى يقرأ القرآن وهو قادر السبب الاغاني كم من الانسان يتمنى يحافظ على الصلاة مضبوط مه قادر السبب الاغاني كم من الانسان وقع في الفاحشة السبب الاغاني الاغاني ترى لها اثر خطير الاغاني الله عز وجل بشر صاحبها بايش بماذا بشر الله صاحبها في سورة الوقما ومن الناس من يشتري له الحديث ما هو له الحديث يقسم بالله ابن مسعود بأن لهوى الحديث هو الغناء اشترى لهوى الحديث صار يسمعه في سيارته في جواله في بيته هم صار عادي عند الأغاني ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشره بعذاب أليم